وَإِنَّ مَن دَخَلَ جَنَّتَ رَبِّهِ بِكَلِمَةٍ صَالِحَةٍ فَلَهُ Oh, sweet. Well المترجم <تصفيق> للقناة وان في امته فان تقوا الله ما يلقش فان تَنَزَّلُ في فِي قُلُوبِهِمْ رِيبٌ قلوب مَّا امْرُضْ بِكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَانْتُخِبَتْ لِأَذْهَقِ أَقْوَالَهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ أَنَا هَادِيَنَا آمَنُوا إِلَى الْأَصْرَ 119. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم وَمَنْ عَاذَ بُعْدًا